ولا تنفح المشركات حتى يؤمن ولا تنفح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خيمن من مشرك ولو اعجبكم ولن اخن من مشرك ولو اولائك يدعون الى النار اولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والناصره باذنه والله يدعو الى الجنه والناصره بإذنه, باذنه ويبين ايات ابن لا تلعلهم يتبترون ويبني آياته لا تلعلهم